بسم الله الرحمن الرحيم أن تعلم أن وأن أحد من نور من من يناله ومن نورا من نور المؤمن تعلم الباقيات الصالحات توفيق تبارك وتعالى يضعه وعلا بعلمه بسعيه يجعل وعلا الله الهداية جملة الله الله جل وعلا قلب لا ولا ولا ولا ولا قال الحق لم الله له له ولقد الله جل قلب فما يشاء برواحه بجهده بغدوه شبه في شباه تبارك وتعالى ب ا ل ق و ة التي في الجدار ا ل ن ا ف ذ ة غير ا ل م ط ل ة التي ن ا المطلة ا ف ذ ة غير ل في الجدار التي فيها مصباح ف ا ل ق و ة نفسها هي قلب المؤمن جعل الله جل وعلا قلبي وقلبكم من ذلك والمصباح الذي فيها يضيء من خلال زيت فاجتمع ف ي ه سببا ن ل أ ن يضيء فاجتمع ف ي ا ل ق و ة سببا المصباح هذا المصباح متكئ على سبب آ خ ر هو الزيت فالزيت تفسيره هي ا ل ف ط ر ة التي جعلها الله جل وعلا في قلوب الناس والمصباح هي ا ل آ ي ا ت البينه التي أ ن ز ل ه ا الله على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهذه ا ل ف ط ر ة تكاد تهدي صاحبها من غير دليل كما أ ن الزيت يكاد يضيء ولا يضيء من غير أ ن تتصل أ و توقد به نار فتشع هذه ا ل ف ط ر ة مع آ ي ا ت الله البينات في قلب المؤمن و ا ل ق و ة أ م ر مقوس محفوف فالشعاع فيه يبقى ظاهر ممتلئ وكذلك قلب المؤمن يشع بنورين نور ا ل ف ط ر ة التي فطره الله جل وعلا عليها ونور أي ايات البينات التي استفاد منها وجعلها الله جل وعلا في قلبه ولا سبيل إ ل ى ا ل ف ط ر ة ولا سبيل إ ل ى ا ل آ ي ا ت البينات إ ل ا بالله تبارك وتعالى قال العز بن عبد السلام رحمه الله والله لن يصلوا الى شيء بغير الله فكيف يوصلوا ل إلى الى ل يوصل ل ه فكيف إ الله بغير الله ف إ ذ ا كان النور يهدي إ ل ى الله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 ثم قال الله ا ل ك ل م ة التي توجب على العبد أ ن يستكين بين يدي مقام ربه قال الله جل وعلا نور على نور يهد الله لنوره من يشاء إ ن العبد إ ذ ا ت أ م ل كم حرم من الناس من هذا النور يعلم أ ن ه فضل من الله محض كم من أ س ت ا ذ في ج ا م ع ة لا, لا تكاد توجد ل غ ة إ ل ا ويجيدها تتسابق إ ل ي ه الفضائيات تتزاحم عليه القنوات وله من المال الوفير والجاه الشي العظيم سواء كان من أ ه ل المشرق أ و من أ ه ل المغرب عرف, كذا عرف هذا كله واتقنه وبز أ ق ر ا ن ه وتطاول على رفقائه وغاب عنه نور الله جل وعلا فلم تكتحل ا عيناه يوما بالسجود لرب العالمين تبارك وتعالى ومن نورا لم يجعل الله له فانظر م له م نور ن ف ا فيما وصل وعما ظ ل حتى تعلم أ ن قول الحق يهد ي الله لنوره من يشاء يستوجب كما أ س ل ف ت أ ن يستكين العبد بين يدي مولاه يسأل الله جل وكذلك ع ل ا ب ر نوره صراطه ة وعشية وإلى وعلا و يهديه المبين المستقيم أن الله إلى قال جل ك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا من أ م ر ن ا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا, ولكن جعلناه نورا ان نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم من صراط الله اخي ل ل الذي له السماوات, وما في الأرض, الذي في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور ه ما وما في في تصير أ المسلم احرص على نشر هذه ا ل م ا د ة فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه ا ل م ا د ة من موقع وذكر اسلامي ل إ